بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يشطرون ما لفضيله الدكتور Bye. -bye. Mm hmm. Uh oh, no. All oh. Aren't the Wegen jullie vrienden en jullie Lekom kitabuh, فيه تدرسه.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 122. أما عندهم الغيب فهم يكتبون 123. لحكم ربك ولا تكون صاحب الله ZANG